يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ينهى لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقوق عدابر الكافرين لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتُغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُضْطَرِّينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَنْ نصْرُ إِنَّا مِنْ عَادِ النَّهِ إِ اللهه عَزيدٌ حَكيم إذ يُغَشكُم النُّعَتَأَمَلََةَ منِنْهُ يَُزِلُ عَلَْكُمْ مِنَ السَّم إِمَا أَْ لقَهِرَكُبِ لُقَحِرَك بِهِ وَيُذهِبَ عَنْكُمْ رِدِزَ الشَّي قَادِ وَنَبِّْطَ عَلَى قُدُوبِكُم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سأنقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء.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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومآواهم جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وما تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عادهن اجر عظيم يا ايها الذين آمنوا ان تستقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطذ علينا, فأمطذ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان اللَّهُ معذبهم وَهُمْ يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وَهُمْ يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَما كان فَلَاتَهُ عأَدَ البَييتِ إلاا مُكأَ وَتَفْْدَه فَدُوقُ عَذاَبَ بِمَا قُُم تَكْفُرُون إ الذيذينَكََيُ ف قُونَ أَمْ وَلَهُم لقُدّ عَ سَبين اللَّه فَسيُ ف قُونهاكمُ تَقُونُوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ولكني يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عام بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم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 ذلذلك بان الله لم يقم مغيرا النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم فداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون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 من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن مِنْ قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وَلَا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَعددلَهُ ماستقتُم م قووةِ وَمِ الربَاقِ صَيْلِ تُقْحِبُونَ بِهِ عَد والله وَعددُ وَكُم وَآ خَرين منِدُونه وَآ خَرينَ مِدونُهِم لا تَعونَهُ اللههُ يَعلَهم وَماَا تُ فقوم شيءَ فيِي سَبيل الله وَفَلَكُم وَآ تُم لا تُقْنمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبة الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين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 إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِيَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْطَهُونَ الآن خفق الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكم منكم مية صابرة يغلبوا ميتين وإن يكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا